وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَإِنْ تَّظَاهَرَا فَإِنَّ وَاصْلُفْ خَيْفَ وَاصْلُفْ خَيْفَ وَأَهْضِرَتِ الْأَنْفُسُ وَاصْلُفْتِ الْأَنْفُسُ, الأنفس وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَسْتَكْفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا تتوفى فني كان ديما تمنون قديره